الذين عاهدت منهم ثم ينقبون عهدهم في كل مرة وهم لا يستقون الذين عاهدت منهم ثم ينقبون عهدهم في كل مرة a <laughs>